بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطور سنين وهات 122. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 9. 10. فلسافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين